من حضرة صاحب القداسة والغبطة الأنبا كيرلوس السادس، بابا الأسكنبرية وبطريرك الكراضة الملقصية الماء والثادس <تصفيق> رینون موسیز بوش فرس کینی کن بیتی متقب کنیس نموسی نفرس که نوتي طابس خایم نوتي هاره لکرین اونی مهرب خیل هنشاد نفسه بکن یا سيفه الله طيب تر فيه المؤمنين تسكين ديامريات تسكين ما اسموتي سمير نو ديان تسكين دي اس نو لكن في النور الذي كلم موسى من فوق جبل الطرقاء إيلا يا موسى انهب صرح المصر لعلمك بمكانك معنه تنبؤون صاد يا موسى وصاد على الجبال وابنه القبة تقول لك في شبه مظهر وجميع ما قلت لك توبوا في الحلازيش يا شهاد الإسرائيليون سرع يا موسى ونظر هذا وابني في القبة بالحجر الصوى وعلي شوارع حولها اربعة اركان واجمع ما تحتاج اله البناءون وعمل خلق القبة فسحك الدنيز واطليها يا موسى بالزهب الابريس داخل ما خارج كرامة للتكريز من اعلى الى اسفل وأعمل داخل القبة مذباها للقربان وعمل حول المذبح أربعة إنبا واجعل من فوقهما ذهب تربا بأدنى حامف روشاج بالإستيريون فيها تبوت هذه مطلوب فيه القسط ذهاب بالمن المخفي وفي الشهورة هارون من الزاب المصطف وفي لوحي العادة معاصة هارون فيه المانار من الزاب المخفر وفيه الميدى ذهب تشهل كجمر مر وزينها يا موسى بسير كل كل نور وجعل فيها ايضا سبع شرقون ينورون سلام يا عمر من عمر مملوها يا عمر يا عزل يا عمر الرحمة اشتركوا فينا في <تصفيق> يوم الزحمة بكلمنا كل خلال I'm تبرو في نيّاتك کنیز موت اوت کاته يا كريب شوين وصوت بشير ومنتكر تقول بنيتريسني شو مشهوله من هون منسيبس لنا الهبيل يقولك ما رطوني الا للسماط قد يسمكلو تقولوا بشطتم تسمعوا يقولوا لكن جينا من على الشري نصيحه ربكم موت انما رفضت الناس о мой учитель ты мне очень особоно толенсути решил же хриюсь по pelos rogos num novo dia quero que me digas quando é que rochas na carreira acho que الكنيسة الإغريقية صلوا من دعواتنا الصالحين من أن ينصر شيشنا يوميجين أغني من إيشنيجين تكن ترسين ديفي جادي هذه صلاة الشكر كل صلاة أشياء السلام في نواصي ألم الشواذ الكرية ربي سلام الكنيسة كل واحد الوحيد المقدس الجان الرسول يا الرخسية هذه كائن من أقاصي المسكون إلى قاصيها كل الشعوب وكل قطعة من بالكم. السلام التي من السماوات انزلها على قلوبنا جميعا بل وسلامة هذا العمر لهم علينا انبه علينا انعاما الملك الارزقس والجندر ورأسى والغزراء والجموعجران ومداخلنا ومسارقنا بكل سلام يا ملك السلام أعطينا سلامك لأن كل شيء أعطيتنا اقتننا لك يا الله مخلصنا أعرف آخر سواة اسمك القدوس والذي نقوله فأحياء نفوسنا برحب القدوس ولا يقع نحن عبيدك موت الخطيئة ولا على كل شابك ونقول أشياء الاجتماع أيضا بنور منتب نور منتب شو وبنور منتب نشايس من جنس ووتيز مورو يذكر يا رب أنت كلنا بغير ولا عاقد أصناعك مشياتك المقدسات يوسالوا بالطهاره من البره وبننها بها يا رب وعلى عبيدك لاتين بعدنا الى الابد جاءت له بالكمال قلعنا من عالم الشيطان وكل قوات الشريره سحقهم واد اللهم تحت اخطاه من اسرع عشقك وقوافعي اطلو والان قد افتراق فساد البداعداب ايتك المقدسه يا رب كل زمان والان اد حل طاغهم وعرفهم ضعفهم سلمت وَجِنُونَا وَمَشْرُوا وَمَنِمَتْهِمِ اللَّيَةِ أَصْبَهُنَا فِينا يا رب جعلهم كلهم كل شيء وبدد مشهورة يا الله الذي بدد مشهورة خيطوف هم أيها رب الإله ولتتبدد جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبضي يسمك شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف ورباط رباط يا الذي في السماعة أبا الذي في السماعة ذلك أبرزنا عطيلون لبلدنا الأعزاء، شعب في لندن، في لندن، في لندن، ومجرد رؤيتي لرئيس الأساقفةكم الأخ المحبوب وكأن بابولا، كأنني وشاهدتكم وشاهدتم الله محب ومن يثبت في المحبة يثبت في الله نسأل الله. يعني يثبت أو ينمي روابط المحبة بيننا ويهيئ لنا الظروف لكي نراكم فيها نتمتع بمشاهدتكم ونسأل الله يعني يقويكم ويرفع شأنكم ويعبدتكم بأمين ويحفظكم في إيمانه وله المجد الدائم.